بسم الله الرحمن الرحيم. من أين لك هذا يا عدوا الله ثبات؟ بكل عزة وثبات. تقول بكل عزة وثبات. إن عدو الله غيره. إنه من خالفين سبق. الله وعصاه وثبات. إنها أم مشغّين. من أنتم من هؤلاء خديجة. الله أكبر ربها يقرئها السلام خديجة. آمنت بي يوم كفر بي النار وآوتني يوم فردني النار وصدقتني يوم كذبني النار وأعطتني ما لها يوم حرمني النار خديجة. هلا عجب أن يقرئها ربها السلام أين أنتم عائشة. من هؤلاء عائشة شبكي عائشة تبكي وتردد عائشة. الله علينا ورقان عذاب الثمو كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم أين أنتم ننسينا كل, كل أين أنتم, أيها أنتم, أيها أنتم من هؤلاء معاذة العدوية أي صنف من النساء هذه الثقيه النقيه لا أجب فيتلميذة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها معاذة العدوي بكت لكن على ماذا بكت بكت على فراق الصيام والصلاة والذكر وأنت, وأنت, وأنت أيها الغالية على ماذا تبكين وأنت, وأنت, وأنت أيها الغالية ما هي همور وفيما أحزان على ماذا تلك الدمعات الغالية من أجل من أين أنتم من هؤلاء أسينا في <تصفيق> ونادكم كل غالي، فأنتم ما لدينا. ما توعشنا، فهم عاشوا بموتهم، ونحن في طور الأحياء أموات. فأنتم لهم أولا ما لدينا. لدينا أين أنتم منها؟ أئم إبراهيم. اللهم إني مشدد. أني زوجت ولدي هذا من هذه الجارية الثمن لبذي مهجته في سبيله وترك العرض في الظنون فتقبل مهدية مني لك يا أرحمة عائمة خرج إبراحيم رعما صغر سنة يعزو والقراء حول ما يقرأون إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأنوالهم بأن لهم الجنة فقبلت مني هديتي فأهناء أمرست علي فأعزع فقلت لها قد قبلت والله هديتكي إن إبراهيم حي يرزق مع الشهداء إن شاء الله فخرج ساجدة للساة شكرا وقالت الحمد لله وقالت الحمد لله الذي لم يخيب ظني أين أنتم وموا إبراهيم هؤلاء رأيت البارحة ولدي إبراهيم رأيته في روضة حسناء وعليه قطة الخبراء وهو على سرير من النؤلاء وعلى رأسه تاج وإكليم وهو يقول لي أبشري أمه أبشري أمه فقد قبل المهر وزفت العروس. أين أنتم من انظري، تعمل أية حا الغالي. كيف تساهم المرأة المسلمة في إعداد الأطفال؟ انظري إلى هم المرأة المسلمة. وهو نصرة الإسلام المسلمين. ماذا كان الثمن؟ انظري إلى الدور العظيم الذي تستطيع أن تقوم به المرأة المسلمة. أين أنتم؟ إنها أول. اليوم في أمس الحاجة إلى مثل هؤلاء الأمة هذا. الله يرضعنا أبناؤه لنا مع لبب الإسلام والصريحة سبيله. هل تكونين تلك المرة؟ تستطيع. إن كنا قد استطعنا عنسي أيضاً تستطيع. تستطيع. المنبع واحد. والصدر واحد والطريق تحدثهم عن الإسلام ولماذا تتحجب المرأة ولماذا تصون المرأة نفسها سبحان الله يقول والله الذي لا إله إلا هو ما قامت من مقامها إلا وأسلمت سبعة من البيت أن أنتم من هؤلاء أحدد الله خطاك وحفظك في دينك وذنياك وجعلك ذخرا وحصنا للإسلام والمسلمين أم اليوم أغانى ما لدي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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأحب رجالا ونساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حي الله الجميع أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته وأن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يفتر علينا وإياكم بسفة أسأله سبحانه أن يجعلنا هدافا مهتدين لا ضالين ولا مظلين حديث الليلة خاف إليك أنفي فأنت مدار الحديث كله بصلاح المرأة صلاح المجتمع كله وإذا قامت المرأة بدورها العظيم فإن النفع والتمكين يكون قريبا بإذن الله. أهلاً بك في لقاء بعنوان أين أنتم من هؤلاء؟ قبل أن أبدأ، أود أن أقول ما الدافع إلى هذا، إلى هذا الموضوع؟ أولاً حاجة المرأة إلى القدوة حاجة النساء المسلمات اليوم إلى القدوة في زمن ضاعت فيه القدوة من الدوافع أيضا رفع الهمم في زمن أيضا ضعفت فيه ضعفت فيه همم كثيرات ثم الواقع الذي نعيشه اليوم رغبة الناس في الدنيا وعزوفهم, وعزوفهم عن الآخرة فكان لا بد من التذكير تذكير النفس وتذكير الآخرين والأخريات بأن ما أعد الله للمؤمنين والمؤمنات خير من الدنيا وما فيها ثم من الدوافع أنه من أراد من أراد الوصول فعليه بالأصول ومن سار على الدرب وصلت بإذن الله إننا أيتها الغالية في أمس الحاجة للنظر في سيرة أولئك الرجال والنساء إننا أخيه في أمث الحاجة لدراسة سيرة أولئك الرجال والنساء إننا في أمث الحاجة أن نتأثى بأولئك الرجال والنساء قال ابن مسعود رضي الله عنه من كان متأسيا فليتأثى بمن ما فإن الحي يخشى عليه من الفتنة أيتها الغالية إننا حقيقة نحتاج إلى أن نصحح المسار ونتخذ من حياة أولئك الرجال والنساء مثالا لنا إننا بحاجة إلى القدوة في زمن قلت فيه القدوات إننا بحاجة أن نتعلم منهم العزة في زمن قل فيه المعتزون والمعتزات إننا بحاجة إلى أن نتعلم منهم الثبات في زمن قل فيه الثابتون والثابتات أما تلاحظين أيةها الغالية أن المفاهيم قد تغيرت حتى أصبح الممثلين والممثلات والمغنين والمغنيات هم القدوات كم تصرف الأوقات والأموال لقراءة ومتابعة ولائك الغافلين والغافلات وكَرَّقْ خِيَّ نحن بحاجة إلى أن نصحح المسار وأن نعرف من هم من هم القدوات سيتكون الموضوع بعد المقدمة التي ذكرناها من ثورة من العزة والسباب ثم المحبة ومعناها ثم ثورة من حب الله ورسوله ثم صانعة الأبطال ثم المؤمنة والحياة ثم نختم بإذن الله أيتها الغالية هل سمعتي عن تلك التي قالت لقومها إي والله إني على دينه ما شأنها وما قصتها وما خبرها إنها أم شريك إنها غزية بنت جابر ابن حكيم القرشية العامري التي كانت من أوائل من أسلم هي وزوجها تحكي رضي الله عنها قصة حياتها حياة الثبات والصبر على دينها رغم التعذيب القاسي تقول جاءني أهل زوجي فقالوا لي لعلك على دين محمد لعلك على دين محمد قلت إي والله إني لعلى دينه تأملي نبرة العزة قلت إي والله إني لعلى دينه قالوا لا جرم والله لنعذبنك عذابا شديدا ثم ارتحلوا بي على جمل هو شض ركابهم وأغرض يطعمونني الخبز والعسل ويمنعون عني الماء حتى إذا انتصف النهار وسخنت الشمس نزلوا فضربوا أخبيتهم وتركوني في الشمس قائمة وفعلوا بي ذلك ثلاثة أيام حتى ذهب عقلي وسمعي وبصري. قالوا لي في اليوم الثالث اتركي دين محمد وما أنت عليه تقول قلت في نفسي ليتهم رجعوا إلى أنصتهم بعدما عينوا صبري وقد ذهب عقلي وسمعي وبصري لعلهم يرجعون عن غيهم وفعلتهم هذا ويدخلون في دين الله عز وجل الدين الذي تذوقت حلاوته نعم أيها الغالية إنها امرأة لا تملك من حطام الدنيا شيئا لتبتدي به نفسها من ذلك العذاب الشديد ولكنها تمتلك الإيمان تمتلك الإيمان الذي خالطت بشاشته القلوب تمتلأت بحب علام الغيوب نعم إن الإيمان هو المحرك الحقيقي لهذا الإنسان تقول غزيه وما دريت والله ما يقولون إلا الكلمة بعد الكلمة كنت أشير بإصبعي إلى السماء علامة على ثباتها على معرفة الله الواحد الأحد تقول فوالله إني لعلى ذلك وقد بلغ مني الجهد ولكن شاء الله عز وجل أن يلطف بي بعد ذلك البلاء المبين أما قال سبحانه ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل أخباركم أما قال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين تقول وبين أنا على تلك الحال إذ وجدت برد دلو على فضري فأخذته فشربت منه جرعة واحدة ثم انتذع فنظرت وهي التي فقدت بصرها فنظرت فإذا هو معلق بين السماء والأرض فلم أقدر عليه ثم تدلى ثانية فشربت منه جرعة ثم تدلى ثالثة فشربت حتى روي وأرقت على رأسي ووجهي وثيابي خرج أهل زوجي ونظروا إلي على تلك الحال وقالوا من أين لك هذا يا عدو الله فقلت بكل عزة وثبات قلت بكل عزة وثبات إن عدو الله غيري إنه من خالف دين الله وعصى وعمرة ثم قلت أما هذا الذي تتساءلون عنه فهو من عند الله عز وجل رزق رزقنيه الله الله الذي يجيب المطر إذا دعاه الله الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أسمع وأجيب وأعطي البعيد والقريب وأرزق العدو والحبيب قريب أغيث اللهفان وأشبع الجوعان وأسقي الضمآن وأتابع الإحسان قريب عطائي ممنوح وخيري يغدو ويروح وبابي مفتوح وأنا حليم كريم صفوح قريب يدعوني الغريق في البحار والضال في القطاع والمحبوس خلف الأسوار كما دعاني عبدي في الغار قريب فرجي في لمحة البصر وغوصي في لفة النظر المغلوب إذا دعاني فطر سبحانه اطلع فسكر وعلم فغفر وعبد فشكر وأوذي فصبر سبحانه لا إله إلا هو قل أما هذا الذي ستساءلون عنه فهو من عند الله عز وجل رزق رزقنيه الله الله الذي يجيب المضطر إذا دعا هنا انطلق أهل زوجي فراعا إلى قرابهم المملؤة بالماء وإلى أوعيتهم الأخرى يستجلون الخبر فعند القراب والأوعية الخبر اليقين وجدوها موكوئة لم تحل فعادوا لها وقالوا نشهد بأن ربك هو ربنا وإن الذي رتقك في, في هذا الموضع وفي هذا المكان بعد أن فعلنا بك ما فعلناه هو الذي شرع هذا الدين العظيم هو الإله الحق، ثم أسلموا وهاجروا جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتباتها وعزتها وموقفها الشديد أسلم القوم أسلم القوم وظهر لهم الحق إنه درس على السباة إنه الإيمان الذي جعل المؤمنات كالجبال الراسيات فلا أذاب ولا تهدي يجعلهن يقدمن أي تنادلات بل إباء وشموخ وثباب أما قال بلال وهو الذي ذاق أمر العذاب لما سئل كيف تحمل كل هذا العذاب قال مزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب فضغت حلاوة الإيمان كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو البؤاد الخادي في الصحيح عن أنت بن مالك قال ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وفي رواية ذاق حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرض لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار أخيه إن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقره القلب وصدقه اللسان وعملت الجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعطيان ايتها الغالية ان الاله هو الذي يأله العباد حبا وذلا وخوفا ورجاءا وتعظيما وطاعفا له بمعنى مألوف وهو الذي تأله القلوب اي تحبه وتذل له ايتها الغالية ان العقول تحكم بوجوب تقديم محبة الله على محبة النفس على محبة النفس والاهل والمال والولد وكل ما سوا وكل من لم يحكم عقلها بهذا فلا تأبه لعقلها فإن العقل والفطرة والنظر تدعو كلها إلى محبته سبحانه بل إلى توحيده في المحبة وإنما جاءت الرسل بتقرير ما في الفطر والعقول كما قيل هبي الرسل لم تأتي من عنده ولا أخبرت عن جمال الحبيب أليس من الواجب المستحق محبته في اللقاء والمغيب فمن لم يكن عقله آمرا بذا ما له في الحجام النصيبي وإن العقونه لا تدعو انا محبه من قريبي اليست على ذاك مجبوله ومفطوره لا بكسب غريبي اليست الجمال حبيب القلوب لذات الجمال وذات القلوب يا منكرا ذاك والله انت عين الصريد وعين الحريب ويا من يوحد محبوبهم ويرضيه في مشهد أو مغيب حظي وخاب فلا تبتئس بكيد العدو وهجر الرقيب اسمعي أمس الله اسمعي أمه اسمعي أختاه عن المحبات الصادقات وتسائلي وقولي أين نحن من هؤلاء بالصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة من قصر لا صخب فيه ولا نصر وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا رسول الله هذه خديجة أتتك ومعها إناء فيه طعام وشراب فإذا هي أتتك فأقرئ عليها من ربها السلام ومني الله أكبر ربها يقرئها السلام نزلت عليه صلى الله عليه وسلم آيات سورة المزمل يأمر الله عز وجل نبيه بقيام الليل فقام بأبيه وأمي وقامت معه خديجة وقام الصحابة اثنى عشر شهر حتى انتفخت ارجلهم ثم نزلت تخفي لما رأى الله صدقهم فقال سبحانه ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحطوف فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن فما قال عنها صلى الله عليه وسلم امنت بي يوم كفر بي الناس وآوتني يوم طردني الناس وصدقتني يوم كذبني الناس وأعطتني مالها يوم حرمني الناس فلا عجب أن يقرأها ربها السلام فها هي الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات يقول القاسم كانت عائشة تصوم الدهر وقال أيضا كنت إذا غدوا يعني إذا أصبح أبدأ ببيت عائشة رضي الله عنها فأسلم عليها فغدوت يوما فإذا هي قائمة تسبح وتقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم تدعو وتبكي وتردد فانتظرت حتى مللت الانتظار فذهبت إلى السوق لحاجتي ثم رجعت فإذا هي في مكانها قائمة تصلي تبكي وتردد فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعو، إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. تأملي يا رعاك الله. إذا كان هذا نهارها، فكيف تكون إذا جن عليها الليل؟ فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العابدين فالصديقة العالمة بليله وقيامه ووتره سيدة المتهجدات فالطالحات قانفات حافظات للغيبي. بما حفظ الله أما بنت الفاروق حقصة فقال أنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل راجع حقصة فإنها صوامة قوامة وقال نافع ماتت حقصة حتى ماتت صف من علمت وأيقنت أن آخر العمر إلى اللحد لم تنشغل بتزيين المهد سؤال ونحن في هذا المكان كيف تكون أول ليلة في الزفاف والعرض اسمعي وقولي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لما أوضيت معاذة العدوية إلى زوجها صلة ابن أشيم أدخله ابن أخيه الحمام ثم أدخله بيتا مطيبا فيه العرض فقام يصلي حتى أصبح وقامت معاذة خلفه فلما أصبح عتبه ابن أخيه على فعله فقال له إنك أدخلتني بيتا أذكرتني به النار ثم أدخلتني على تلك العروض فتذكرت الجنة فما زالت فكرتي فيها حتى أصبح لله ذرهم كم علت بهم هممهم وأي كلام يترجم أفعالهم امرأة تحيي الليلة كله ليلة بنائها فما بالنسوة في زماننا بل ما بال الرجال في هذا الكمام أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها كانت رحمها الله إذا جاء النهار قالت هذا يومي الذي أموت فيه فما تنام حتى تمسي فإذا أمثت وجاء الليل قالت هذه ليلة التي أموت فيها فلا تنام حتى تصبح اسمعي ما قاله ثابت البناني عن خبرها يوم أن بلغها نبع استشهاد زوجها وابنها إنها مصيبة عظيمة لكن على المؤمنات أبدا ما تكون فأتت النساء يواسينها في مصابها فقالت مرحبا مرحبا بكن إن كنتن جئتن لتهنهنني فمرحبا بكن وإن كنتن جئتن لغير ذلك فرجعنا من حيث أتيتن الله أكبر وللله درها أي صنف من النساء هذه التقية النقيه لا أجب فهي تلميذة ثم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جئني بمثلهن إذا جمعتنا يا جريغ المجامع يقول الحسن لما مات زوجها شهيدا لم توسد فراشا بعده قالت لابنتها من الرضاعة والله يا بني ما محبتي للبقاء في الدنيا للذيذ عيش ولا لروش نسيم ولكن والله أحب البقاء لأتقرب إلى ربي عز وجل بالوسائل لعله يجمع بيني وبين أبي الصهباء وولده في الجنة تقول عنها عفيرة العابدة لما احتضرها الموت يعني معاده، لما احتضرها الموت بكت ثم ضحكت، فقيل لها ضحكت ثم بكيتي فمنما البكاء ومنما الضحك؟ قالت أما البكاء الذي رعيتم فإني ذكرت مصارقة الصيام وحفلات والذكر فكان البكاء لذلك، وأما الذي رعيتم من تبسم وضحكي فإني نظرت إلى أبي الصهباء قد أقبل في صحن الدار عليه حلتان خضرة في نفر والله ما رأيت لهم في الدنيا شبها فضحكت إليه وضحك إليه ولا أراني أدرك بعد ذلك فرضا معكم قالت فماتت قبل أن يدخل عليها وقت الصلاة التالية سبحان الله بكت لكن على ماذا بكت بكت على فراق الصيام والصلاة والذكر وأنتي أيتها الغالية على ماذا تبكين وأنتي أيتها الغالية على ماذا تبكين ما هي غموهك وفيما أحزانك على ماذا تلك الدمعات الغالية من أجل من تدري فيننا أو مدمضوا كانت الأيام بهم نذها والعيد كالعيد والأوقات أوقاته ماتوا وعشنا فهم عاشوا بموتهم ونحن في صور الأحياء أمواته أخيه إن أول علامات الإيمان هو حب الله جل وعلا وحب رسوله صلى الله عليه وسلم ولما كفر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة بينا على صحة الدعوة قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فتأخر الخلق كلهم وثبت أسباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه اسمعي رعاك الله ماذا قالوا عن المحبة التي هي من مقتضى ومن شروط لا إله إلا الله قال عبد الله القرشي المحبة هي أن تهب كلك لمن أحب فلا يبقى لك منك شيء معنى كلامه أنتهى بإرادتك وعزمك وأفعالك ونفسك ومالك ووقتك لمن تحبينه وتجعلينها حبثا ووقفا في مرضاته ومحابه فلا تأخذي لنفسك منها إلا ما أعطاك هو فتأخذيه منه ومن أجله قالوا المحبة الميل الدائم بالقلب الهائم وقالوا المحبة إثار المحبوب على جميع المصعود ومن أجمل ما قيل <تصفيق> ومن أجمل ما قيل ما ذكره أبو بكر الكتاني قال جرت مسألة في المحبة بمكة أعزها الله تعالى جرت مسألة في المحبة بمكة أعزها الله تعالى أيام الموثم فتكلم الشيوخ في المحبة وكان الجنيد أصغرهم سنا فقالوا هات ما عندك يا عراقي فأطرق رأسه ودمعت عيناه ثم قال المحب عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكري ربه قائم بأداء حقوقه ناظر إليه بقلبه فإن تكلم فبالله وإن نطق فعن الله وإن تحرك فبأمر الله وإن سكن فمع الله فهو بالله ولله ومع الله فبك الشيوخ وقالوا ما على هذا مذيء المحب الصادق إذا تكلم فمن أجل الله وإذا تكت فمن أجل الله وإذا أعطى فمن أجل الله وإذا منع فمن أجل الله ففو بالله ولله ومع الله فبك الشيوخ وقالوا ما علا هذا مزيد ذكر ابن القيم رحمه الله عشرة أمور توصل إلى محبة الله سبارك وتعالى أولها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به ثانيا التقرب إلى الله بالنوافل بعد التراغ ثالثا دوام ذكره على كل حال بالقلب واللسان رابعا إيثار محابه على محابك خامسا مطالعة القلب لأسمائه وصفاته سادسا مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة السابع وهو أعجبها كما قال انكسار القلب بكل بين يدي الله تعالى. سامنها الخلوه به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كتابه والوقوف بالقلب والسأذب بأدب العبودية بين يدي تاسعا مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطائب السمرات كلامهم كما سنتقى أطائب السمر عاشرا مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عن وجل، وإليك مزيد من أخبارهم وقول وكرري أين نحن من هؤلاء أيتها الغالية أم من كنتي أم أختا على ماذا نربي أبناءنا اليوم وما هي الأمنيات التي نتمناها لهم أما قال سبحانه يوصيكم الله في أولادكم فوصى الآباء بالأبناء قبل أن يوصي الأبناء بالآباء انظري حولك في واقع الأبناء في هذه الأيام لتعرفي مقدار المأساة أما أولئك كيف ربوا أبناءهم وماذا علموهم وماذا أعدوهم له اسمعي وافتح القلب قبل أن تفتح الأذنين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 ذات دلال ومرح يجد الناعث فيها مقترح خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مقترح زانها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملح وبعين كحلها من غنجها وبخد مسكه فيه رشح والله لباطن الأرض خير لها من ظاهرها قال الشاعر إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خيره ولا الدنيا إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير ويفضل عوذ ما بقي اللحاء اسمعي كيف تضرر سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم مثلا للعفاف والحياء كما ينبغي أن يكون اسمعيها وهي تقول وتحاور أسماء بنت عمير يا أسماء إني لا أستحي من أخرج غدا على الرجال من خلال هذا النعش جسمي كانت النعوش عبارة عن خشبة مصفحة يوضع عليها الميت ثم يطرح عليه الثوب فيصف حجم الجسم خشية فاطمة رضي الله عنها إذا هي ماتت أن تحمل على مثل هذا النعوش فيكون ذلك خدشا لحيائها وحشمتها قالت أثماء اولا نصنع لك شيئا رأيته في الحبشة فصنعت لها النعش المغطى من جوانبه بما يشبه الصندوق ثم طرحت عليه ثوبا فكان لا يصف الجسم فلما رأته فاطمة فرحت به وقالت لأسماء ما أحسن هذا وأجمله سترك الله كما سترتيني قال ابن عبد البر هي أول من غطي نعشها في الإسلام على تلك الصفة أرأيت أيتها الغالية واتمعت كيف تحمل المؤمنة هم حيائها وعفافها وحجابها حتى بعد مماتها ما تريد أن تعيش عثيفة وتموت عثيفة وتحشر إلى الله وهي عثيفة إن الحياة والحجاب عند المؤمنة قضية لا تحتمل النقاش وهم لا يقبل المساومة إنه طاعة لله واستجابة لأوامر الله والقياد لحكمة الله إنه الثغر الذي تتحصن به المسلمة فلا تتسرب من خلاله رذيلة وفاحشة إلى المجتمع ولا تستباح محرمات ولا تدنس أعراض إنه عنوان صلاح المرأة ودليل اعتزازها بدينها وشعارها الذي ترفعه في وجه أعدائها وكل من يخالفها اسمعي إلى التي قالت لست من تأثر الحلي صباها فكنوذ قلائد القرآن وحجاب الإسلام فوق جبيني هو عندي أبهى من السيجان لست أبغي من الحياة قصورا فقصوري في خالدات الجنان انظري إلى الواقع من حولكي أخية كيف تتفلث النساء من حيائهن وحجابهن كيف يقلنا أن الحياة والحجاب تخلف ورجعية وتقييد للحرية ولكن صدق الصادق المصدوق. صلى الله عليه وسلم حين قال بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء قال سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن أيتها الغالية هذه أخبار من أخبارهن وقصص من قصصهن كما استطعنا هن أنت أيضا تستطيعين أنت أيضا تستطيعين فلو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال وما لاسم لإسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال اسمعي هذه البشارة من رب العالمين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتان والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما اسمعي هذه البشارة من رسول رب العالمين عن أبي فريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئتي رواه الخمسة وابن حبان إن كنا قد استطعنا فأنت أيضا تستطيعين المنبع واحد والمصدر واحد والطريق واحد إنما يختلف الناس باختلاف الهمم أرجل في الثراء ورؤوس في الثرية اقرأي التاريخ فإن في التاريخ عبار ظل قوم لم يعرف الخبر استعيني بالصبر والصلاة لا تحزني بقلة الهالكين ولا تغفري بكثرة الهالكين أما قال ربك وقليل من عبادي يشكر. أما قال ربك جل في علاه وما أكثر الناس ولو حرفت بمؤمنين أما قال سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله أما قال قل لا يسوي الخبيث والطيب ولو أعجبت كثرة الخبيث فليكن شعاركي والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الاسم والعدوان فدد الله خطاك وحفظك في دينك ودنياك وجعلك ذخرا وحصنا للإسلام والمسلمين اللهم فرج هم المهمومين واكشف كرب المكروفين واقضي الدين عن المدين فدل الحيارة وهد الظالين واغفر للأحياء وللميتين اللهم اجمع شملنا وحف صبقنا ذات بيننا وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين أستغطر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سائلة تقول أعاني من مشكلة في حياتي وهي التحدث مع زميلاتي في المدرسة عن غيرنا وأعني هنا الغيبة ويصيبني الندم الشديد بعد الانتهاء من الحديث ما نصيحتك لي؟ جزاك الله خيرا قل الحمد لله قضية التكلم في الناس وفي أعراض الناس وفي خصائص الناس ذنب عظيم وكبير من الكبائر. أنت قيسيها على نفسك أترضين أن يتكلم عنك بما لا تحبين أتحبين أن تذكري في غيابك بأشياء أنت لا تحبين أن تقال عنك فكما أنت لا تحبينه لنفسك فالناس أيضاً, أيضا لا يرضونه لا يرضونه لأنفسهم والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن لا يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد إلا حصائد ألفنث إلا حصائد ألفنثهم كم كلمة تتهاونين فيها كم كلمة تقولينها أقول بارك الله فيك اللسان إذا لم يشغل بذكر الله إن شغل إن في غير ذلك الاجتماعات التي تجتمعينها مع هؤلاء البنيات إن لم تكن في طاعة فستكون, فستكون في معصية في الله أترضين أن تقومي من مجلسك ذاك بصخط من الله وغضب أم تريدين أن تقومي يقال لك مغفورا لك بدلت سيؤاتك حسنات. أقول إن كانت هؤلاء الفتيات هذا ديدنهن. هن أقول ولله الحمد فهناك كثيرات كثيرات يجتمعن على ذكر الله وعلى طاعة الله غيري المجلس بدلي الصاحبات والصديقات ارتبطي بأولئك الذين يذكرون الله ولا تفكر ألسنتهم ولا قلطهم عن ذكر الله جل في علاه سبحان الله أننا نندم طيب لكن إيش بعد الندم أنت تقولين أنا أندم لكن إيش بعد الندم لابد من إقلاع إن كنت صادقة في توبتك تريدين أن تقبل هذه الثوبة اعزمي ألا ترجعي إلى هذا الفعل استقي مع الله جل في علاه كوني جازمة اتركي الذنب وندمي. فإن لم تفعله فأنتي تضحكين على نفسك تكررين الخطأ مرات مرات ومرات ووالله ما كان شيء أصعب على الإنسان من حفظ لسانه أصعب شيء أعي الأولين وأعي الآخرين حفظ هذا اللسان عن التكلم عن التكلم في الآخرين لذلك هذا اللسان يستطيع أن يرقى بك في أعلى الجنان. وهذا اللسان يهوي بك في دركات, في دركات النيران إن أحسنتي إسفع في ذكر وتسبيح وتهليل رقيتي في أعالي الجنان وإن انشغلتي به في لهو وضياع وغيبة ونميمة وسب وشتم ولعام كبك على وجتكي في النيران فاتق الله أمس الله اتق الله لا تستهيني بالكلمة تقولينها في عرف فلانة أو فلانة زوجة من زوجات النبي عائشة قالت كلمة تظنها هينة، تظنها هينة. قال قلت زينب قصيرة، تظنينها بسيطة. فقال نرسل فلم الله إنك قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيّر الطعمه، فلا تساوني بمثل بمثل هذه الكلمات. واعلمي أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عت، فإذا صلح اللسان صلحت أمور كثيرة، وإذا فسد هذا اللسان إيش قيمة العبادات؟ والقربات التي نتقر بها إلى الله إن لم يستقيم هذا هذا اللسان فاتق الله أمس الله في الكلمة التي تقولينها فضيرة الشيخ هل من كلمة لمن يلبسن اللسان؟ الآن إيش المقصد من الحجاب والعباء أنت تريدين تتخذينها زينة تتزينين بها أم أنت تتحجبين بها إن كانت زينة فليس هذا المقصد من الحجاب المقصد من الحجاب ومن العباءة أن تتستري أن تعطي نفسك وتحقضي نفسك وأن لا تكوني سببا في فتنة, في فتنة الآخرين اليوم العبايات أجمل مما مما تحت العبايات اليوم العبايات يغرين المعلقة على الأكتاب والغطوات التي توضع على الرؤوس بمناظر عجيبة سبحان الله أسبحت العبايات منظر وزينة ننظر إليها والله إنها تغري أكثر مما تغري الملابس الداخلية أكثر مما صغيري الملابس التي تحت التي تحت العباية، فإيش المقصد أصلاً من وضع العباية ووضع الحجاب إلا أن تصلن نفسك وتحفظي وتحفظي نفسك ولك والله في تلك التي ضربت مثل عجيب في حجابها دكتورة وطبيبة من الطبيبات أحسبها والله حسيبها تقيه نقيه ذكية خرجت مع زوجها إلى مؤتمر في بلاد في بلاد الكفار سبحان الله حضرت المؤتمر بكامل حجابها. بكامل حجابها لا يرى منها شيء إلا الثوان من رأسها حتى أخمح قدميها سبحان الله فكانت محط أنظار الجميع هناك قالوا فيما بينهم البين النساء التي التقين في ذلك المؤتمر قالوا فيما بينهم البين قالوا لو كانت جميلة لما تغطت ما غطاها زوجها إلا لأنها قبيحة غطى القبح الذي يختفي وراء هذا الثوان سبحان الله فكلمناها بعد, بعد ما انتهت نقاط المؤتمر. فقالوا لها ليش تضعين الثواد وآوى إلى آخره؟ ليش يجبرك زوجك على مثل هذه الأمور؟ فقالت لهم أخذتهم إلى مكان إلى مكان بعيد عن الرجال. ثم كشفت عن وجه فلقة القمر. كشفت عن وجه فلقة القمر. قالت والله ما تغطي طاعة الله. إنما تغطي الطاعة لله ولرسول. والله ما وضعت هذا الثواد. ناطاعة لزوجي ووالله لو قال لي الزوج انزعي هذا الحجاب والله ما بقيت مع ساعة واحدة فبدأت تحدثهم عن الإسلام ولماذا تتحجب المرأة ولماذا تصن المرأة نفسها سبحان الله يقول من كتب هذه القصة يقول والله الذي لا إله إلا هو ما قامت من مقامها إلا وأسلمت سبعة من النساء بإيش أيها الغالية بحجابها بعزتها بتمسكها بدينها بالسواح الذي يراه البعض تخلص رجعية، كان السواح هذا سبب في إسلام الآخرين. وأنت اليوم، وأنت اليوم، مفتاح خير ولا مفتاح شر أنت اليوم لماذا تلبسين العباءة؟ ولماذا تلبسين الحجاب؟ حتى يكون منظرك جميل، حتى تبسين الآخرين؟ ما سمعنا والله عن العباءات المزركشة، ولا الغطوات المزركشة، إلا في هذا، إلا في هذا الوقت، وقت الفضائيات والقنوات والشاشات. أما في الثواب فثواب لا يرى منه لا يرى منه شيء وما ضر المرأة التي تتجمل بالثواب وتختفي خلف الثواب ما ضرها قال فلان أو قال أو قال فلان هي ترضي من ترضي ربها فكوني مثلها بارك الله بارك الله فيك سبحان الله حتى الشباب حتى الشبا تلك التي تضع الغطاء اللثام وتضع العباء على كتها عندهم جرب عليها جربتها أحد الفتيات. جربتها احدى الفتيار تقول كنت في مجمع من المجمعات مع مجموعة من صويح باقي تقول سبحان الله ابتليت انا بالعباءة التي على الاكتار لم يبق نوع ولا صنف ولا جديد من هذه العباءات الا لبسته. سبحان الله مر في سوق من الاسواق وانا في كامل زينتي. سبحان الله مش في عبايتي مش في حجابي انا بكامل زينتي. ورائحة الطيب تفوح مني تملأ المكان اتجاءتني امرأة متحشمة متزينة بزينة الإيمان قالت لي أمت الله اتق الله اتق الله لا تبتني نفسك وتبتني الآخرين اتركي هذه العباية وتحجمي بحجاب الإسلام تقول فأخذتني العزة بالإتم أخذتني العزة بالإتم قلت لها إذا تريديني ألبس الحجاب وألبس العباية على الكتب عندي شرط واحد تقول رت إضحاك سوي وأنا أدري أن كلامها صاح لكني أخذتني العزة بالإسم وأردت إضحاك صويحباتي قلت لها ما أتحجب إلا إذا قبلت يدي إذا قبلت يدي سوف أتحجب فقالت العفيفة الطاهرة قالت أقبل يدك وأقبل رأسك إن كنت ستتحجبين إن كنت ستتحجبين وتلبسين الحجاب الذي يرضي الله أقبل يدك وأقبل رأسك يقول وقبلت يدي وقبلت رأسي ثم صرفت وهي تدعوني أما أنا تقول فجلست مع نفسي جلسة جلست مع نفسي جلسه ثم أخذت أبكي على حالي أخذت أبكي على حالي سبحان الله من حينها قرر أن أترك هذا كله وأن ألتزم بالحجاب السعر سبحان الله حاربوني سويحفاتي منتخلفة رجعية إلى آخر إلى آخر كلامهم لكن والله العظيم تقول والله وجدت في نفسي راحة وطمأنينة واستقرار سبحان الله رأيت الأثر يوم كنت أخرج إلى الأسواق بتلك الذينة كم كان يتجر علي الباعة كم كان يتجرع علي الشباب أما الآن فما أحد يستطيع أن يساة علي عليه بكلمة واحدة السبب أنها تزينت تزينت بزينة الإيمان فأقول اتق الله أما سالله أنت تتعبدين الله بالحجار أنت تتعبدين الله صاعة لله ولرسوله. أسأل الله أن يحفظكي من الفتن ما ظهر منها وما ظهر كل غالي غالي اليوم اا ما لدينا نسيت في ودادكم كل غالي فالتم اليوم اا ما لدينا نسيت في ودادكم كل غالي فأنته اليوم أظل ما لدينا, لدينا سل الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدكم ما سليه نفينا في ودى كل أنتم اليوم أولا ما لدينا سينا في ودادكم كل غالي أنتم اليوم أولا ما لدينا في ودادكم كل غالي بئلتم اليوم اغلا ما لدينا نسينا في ودادكم كل غالي بئلتم اليوم اغلا ما لدينا لدينا ما نلقاكم ولكن شوقا يذكرنا فكيف إذا التقينا نسينا في ودادكم كل غالي فأنتم اليوم أغالى ما لدينا نسينا في ودادكم كل غالي ويكفينا شرفا نولام ولا... لا... لا علينا نسينا في أمدادكم كل غالي فأنتم اليوم أغلى ما لدينا نسينا في لدي فانتم اليوم اا ما لدينا فانتم اليوم اا ما لدينا اليوم ما لدينا اليوم ما لدينا أنتم الليوم أظلم ما لدينا أنتم ما لدينا ما لدينا قترقب ترقب ترقب بسم الله الرحمن الرحيم قال قال الربعي انك الحجابه وما كفاك باجابه آه. استقبلي اهدى السفور اليوم واطرحي عنك النقابه آه. اهدى الحجاب لقد تباعد يومه عنا وغابا قال السفور تقدم فتقدمي شجاعه طرح الحجاب واقدمي إن الحجاب عن الحضاره حاجب ارميه ترقي للرطيب سلمي هي خدعه هي هي خدعة من ماكرين متحيل داعي فجور فاسق ومدمني هي خدعة من ماكرين متحيل ضعيف جور فاسق ومذممي ضعيف جور فاسق ومذممي مكيّة يكتبه عملاء الماسونية اليهود ويحررها أهل العلمان هذا يمزق الخيام ذاك يعرق الصدر والآخر يروم نزع الإزرار تصبح فريسة ممزقة شمساء في دائرة للموت ثم لم يزالوا في وساوسه حتى قصرت الثياب وخلع الجلباب طار شعر المرأة مع نسيم الهواء وضيع وفي الصيف والشتاء هكذا فرجت المرأة متبرجة سافرة اختلط بالرجال الاجارف من التطور والحضارة نساء في دائرة الموت احذري, احذري الحب الذي لا يظهر الا في اخر الليل كالخفافي ليس حبا عفيفا ولا عشقا صادقا هو حرق للآصار واشغال للقلوب والأرواق وقتل للمشاعر النبيلة ووأد للفضيلة إنه جحيم لا يدرك بشاعته وشناعته من جربه رب تستجيب انت مستجيب لدعائي ل ديني فني على طريق جهنمي قطعت الصلاة بربي فقطعت بي وكلني إلى نفسي وهواري شقاء من كان هذا حاله لقد أصبح والدي كالشبه يمشي متهالك أكاد يسقط من الإعياء لما أصبحت أمي هزيلة ضعيفة بهذه باستمرار تجنت نفسها إرادتها داخل المنزل أشية كلام الناس ونظراته يحبهل بعد هذه العبرة من عبرة البعد هذه العبرات من عبرات من من دمعة, دمعة تصفئ حرقة الذنوب والعسيان وتخفف مرارة البعد والحرمان دمعة فانجلي بها ظلمة الليل الحزين وظلام السنين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابيا وثانية قشعروا منه جنود الذين يخشون ربهم فَمَا ذَلِكَ الْمَجْنُونُ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي ورزقني الله بشائر الهدى حافظت على الصلاة في أوقاتها سديت الحجاب الإسلامي في بكثير من أمور ديني. هند عتيفة والمصونة أنها تبت سب للخبيث المجرم المجرمين. تبت سب الزلل الخبيث المجرمين. النصيحة للإنتاج الأعلمي تقدم نساء في دائرة الموت لشيخ نواس بن حمل المورقي الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن حاليا في التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم بين الطبيب بين الطبيب ودخلت مرة أثناء مرحلة السجّي. والمريض فرأيت شابا قد تم تفجيره. وهو مستلق على طاولة غرفة العمليات. وهو عار تماما. بين الطبيب سألت أحد الأطباء فقلت له. هل يفعل في ما رأيت من المنظار وصفّرت البول من قبل الرجال؟ والمريض وأمام جميع الحاضرين. فقال نعم ولا فرط. فانظر الطبيب إلى أخلاقيات المهنة. يا أيها الطبيب الماهر المهيب. هذا المريض يا أخي أمانة لدي بين الطبيب والمريض. كنا نكذب على المريمات، فنقول لا يوجد طبيب. فبعضهن ترفض الواقع وهي تبكي، وبعضهن يذهبنا إلى مستشفى. بين الطبيب والمريض. مشاهدات. ورأيت بعيني طبيبا يدخل على غرفة تنويم للنساء في الزيارة الصباحية، ففتح الباب وأزال افتقارتها عنها. من غير استئذان ولا. فهم. بين الطبيب والمرء. هل يجوز لكم الدخول على المرأة من غير إذنها والكشف عليها والنظر إلى عورتها من غير إذنها؟ فقالوا لا ندري. وسألتهم هل تربون هذا لنسائكم؟ فأجابوا جميعاً بأنه لا يربونه. فضّوا كيف يتربى طلاب بطّب من أستادهم على امتهان حق المريض؟ وأنهم يرضون للمريض ما لا يرضون لأنفسهم الإسان وكن رحيما سائما بحالة المريض واسمع إذا جنت دعاءه العليم وكن رحيما سائما بحالة المريض واسمع إذا جنت دعاءه العليم بين الطبيب والمرض اعترافات طبيب فالمرأة توضع على طاولة الأملية عارية تماما ويكون في غرفة العمليات أخصاء التخدير وطلاب الطب وأطباء وعند قولنا قوموا بتغطيتها يرد الاستشار بقوله إننا جميعا أطباء وأنا متأكدة أنها لو كانت زوجته لما سمح لأحد بأن يرى بين الطبيب والمرض دخل علي الرجال في عملية الولادة فأردت منعهم فانعقد الإشاني ولقد الكلام، السلام هيبة منهم ومثيلات كثير. تقول والقهر والالم يتردد إلى الآن في صدري لا يفارقني في وجانب النساء ما استطعت بالقصور سؤال هل كنت تصلي أثناء بقائك في العناية المركزة حقاعد بعض الأطفاء لا يصلي أثناء الأمن حقاعد ولكنهم يقضونها ليلا إذا رجعوا إلى منازلهم. تصلي طلب الله في أوقاته المحددة تؤجل بين الطبيب والمرض الى الطبيب وطالبات الصف والممرضان وجميع العاملات في الميدان الطبي اما الصلابة في الحق الذي يأمرها به الاسلام او الوقوع في صلم التنازل بين الطبيب والمرض ان يتوالى عموم الناس على تشجيع المراكز الصبية النسائية الخاصة والتي لا يعمل فيها الا النساء بين الطبيب والمرض توجيه يتعاون الاطباء توجيه والدعاء أهل العلم مع لجنة اطباء الحرام والشؤون الدينية بالمستشفيات الافترية ومكاتب التوعية بالمستشفيات التابعة لمزارة السحر بين الطبيب والمرئ وصية نبوية الجنة اضرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك النصيحة للانتاج العالمي تقدم بين الطبيب بين الطبيب والمرئ للشيخ يوسف الاحمد الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا وتقبلوا تحيات اخوانكم تحيات اخوانكم في تسجيلات النصيحة الإسلامية بالإحسان هاتف رقم صفر فاصل وفاكس رقم 03.5881738 فاصل ثلاثة تحويل رقم 200 صندوق بريد رقم 3482 الرمز البريدي 319 ثمانية اثنان وللعلم حقوق الطبع محفوظة هيئة الإغاثة الإسلامية فرع الخبر اللجنة النسائية جهد و دعوة إغاثة وإعانة بادروا بدعمنا موفور الأجر إن شاء الله هاتف رقم 03.8952278 ثلاثة فاصل اثنان اثنان رقم صفر ثلاثة فاصل 8 9 5 1, 9, 6, شركة الراجحي المصرفية رقم الحساب 157 تقسيم 7 ورقم الفرع 157 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته